Fawailul lallazina yaktubuna al-kitaba summa yaquluna hadha min 'indi Allah liyashtaru bihi Fawailul وَكَ سَابَ أَيدهِ بِم وَوَعلُلَهُم مِممَا يَكسِبُ وَقَاُولًا تَمَ السَّنَن النَّارُ إِلَّ أََّمَمَّ عَدُودَ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 أرْحَامَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بني إِلَّا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسناً